الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيمة قصة نوح عليه السلام مع ابنه في سورة هود قال الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ما ويا سماء اخلعي وغيض الماء وقبي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من اهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من الأهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لي به ما ليس فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين هذه الآيات من قصة نوح عليه السلام ذلك النبي العظيم الذي كانت دعوته بعد آدم عليه السلام كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام حتى زين الشيطان لقوم نوح عباده الاوثان فصوروا الصور لصالحيهم على هيئة الاصنام فعبدوهم من دون الله كانت دعوته إلى التوحيد يا قوم إني, نذير مبي إني لكم نذير مبين ألعبدوا الله واتقوه وأطيعون يعرض التوحيد وتوخير الله ما لكم لا ترجون لله وقارا. يوضح حال نفسه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين وأنه لا يسألهم أجرا فما سألتكم من أجل إن إلا على الله فقد كانت دعوته دائما ليلا ونهارا وكانت دعوته سرا وجهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا كما قال رب إني دعوت قومي ليه ونهاره لقد كانت حقيقة دعوته أنه ينصح قومه ويقول لهم ولا ينصحكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون لقد كان موقف لقد كان الموقف موقف قومه من ما ذكره الله سبحانه وتعالى من إعراضهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا سيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذروا لآلهتكم ولا تذروا لوجها ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفر وعابوا التي الذين اتبعوا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديا الرأي بدون تحقيق ولا تتفيق قالوا عن نوح انه ضال قال الملأ من قوله لا مراك في ضلال مبين اتهموه بالجنون وقالوا مجنون والزجر قالوا إنه يبحث عن جاه ومنطج فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم خالف آذاءهم فقالوا ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين وهكذا سائموا منه ومن دعوته وقالوا يا نوح لقد جاد قد جادلتنا فأكثرت جدالنا لقد ابتلي يا نوح في أقرب الناس إليه بزوجته الضاله ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وابنه الكافر ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ترك تركا معنا ولا تكن مع الكافرين لقد لبث فيهم ألف سنة وفي النهاية أمر بأن يضمع السفينه لوحي من الله ودعا على الكفار فأهلك الله أهل الأرض من أجل دعوته عليه السلام رب لا تفر على الأرض من الكافرين زيارة فأرسل الله الطوفان على أهل الأرض فهلكوا جميعا وأيضا فإنهم كانوا يسخرون منه يصنع السفينة فيقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فيجيبهم بالقوة ولما ركب السفينة واذن الله بهلاك أهل الأرض إلا هؤلاء الذين كانوا معه جاء أمر الله وصارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وهكذا فإن هذه البهائم والحيوانات كانت على سفينة نوح بالإضافة إلى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وأهل نوح عليه السلام من بناته وأبنائه المسلمين وما آمن معه إلا قليل لقد كانت حصيلة تلك التسعمائة وخمسين سنة من الدعوة نفر قليل جدا قل أبراس عشر شخصا وعلى أكثر التقديرات ثمانين شخصا والباقي مصرون على الكفر العظيم ولما صارت النور وأنزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض عيونا حتى ثنانير وهي محل النار صارت تنبع منها المياه حتى أفران النار تحولت إلى ينابيع للمياه والتقى ماء السماء مع ماء الأرض فقال الله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر وهكذا ما آمن معه إلا قليل وركبوا في السفينة وقال نوح لما اقلعت اركبوا فيها بسم الله نجريها ومرساها بسم الله ترسو على وجه الماء وبسم الله يكون رسوها ومنتهى سيرها ولهذا تستحب السفينة في ابتداء الأمور عند ركوب السفينة وعلى الدابة <تصفيق> وقال إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر ركوب المؤمنين في هذه السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال هذا الماء الذي طبق وجه الأرض حتى فاوى رؤوس الجبال وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت حراسته وعنايته سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية هذه السفينة التي تجري لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لقد أدرك ناس من البشر بعد نوح عليه السلام هذه السفينة وجعلها الله تذكرة فترة من الزمن دراها البشرية وأن أجدادهم كانوا قد نجوا فيها ذريه نوح عليه السلام فقط الذين بقوا يتناسلون وكان نوح أبو البشرية الثاني وعندما رأى نوح ولده الضال التائه الشارد وكان في معزل يا بني خاطبه بلهفه الأبوة اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فأجاب ذلك الولد الضال للعاكي الزائب المعرض ساوي إلى جبل يعطيني من الماء مغرور ولكن هل نفعه ذلك اعتقد بجهله أن الطوفان لن يصل إلى رؤوس الجبال قال الى جبل يعصمني من الماء ظن أنه إذا تعلق برأس جبل نجا من الغرق وهذا تكذيب منه لأبيه أنه لن ينجو أحد إلا من ركب في السفينة قال له أبوه ناصحا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ليس معصوما من أمر الله لا عاصم فاعل بمعنى مفعول لا معصوم مثل طاعم مطعوم وكاف يعني مكسو لا عاصم من أمر الله إلا من رحم وحاذبينهما الموج فكان من المبرقين أغرق أهل الأرض بمن فيهم ولا هذا الكافر وغيظ الماء شرع في النقص وقضي الأمر بهلاك الظالمين واستوت على الجود هذه السفينه على الجبل المعروف في ارض العراق بين الدجل والفرات وقيل بعدا للقوم الظالمين وهلاكا وخسارا لهم ونادى نوح ربه سؤال استعلام وكحف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق قال رب ان ابني من اهلي وقد وعدتني بنجاه اهلي ولكن ولدي هلك ووعدك الحق لا يخلف أي كيف غرق هذا الولد فلعله حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله وظن أن الوعد العموم يشمل كل أهل من آمن ومن لم يؤمن فدعا بهذا الدعاء ومع ذلك فوض الأمر لحكمه الله البالغه فقال وانت احكم الحاكمين وذهب بعض المفسرين إلى أن ابن نوح عليه السلام كان مسلما في الظاهر كافرا في الباطن وأنه منافق وأن نوح سأل ربه باعتباره يظنه مؤمنا وفهم بعضهم من قوله ولا تكن مع الكافرين أي لا تكن ممن لست منهم ذكر عن الحسن أن ابن نوح كان منافقا والله اعلم قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم لانني وعدت بإنجاء من آمن من أهلك ولهذا قال تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالموت على الكفر لمخالفته لأذين قال ابن عباس إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بنجاتهم، إنه ليس من أهل دينك وولايتك خرابة دينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر تنقطع العلاقة أهلك في الحقيقة يا نوح الذين بينك وبينهم قرابة الدين إنه عمل الغير صالح هذا الذي عمله الولد أو إنه يا نوح دعاؤك هذا عمل الغير صالح في قراءة إنه عمل أي الولد غير صالح فهذا يدل على فساد الولد وكفره فلا تسألني ما ليس لك به علم يا نوح لا تعلم عاقبته وهل يكون خيرا أم لا إني أعبك أن تكون من الجاهلين ونوح ندم أشد الندم قال رب إني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين ولهذا فإن نوح عليه السلام لم يكن يعلم بأن هذا السؤال محرم لم يخطر بذاله أن هذا السؤال داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بل تعارض عنده الأمران في الجزاية وظن أن كلامه يدخل في قوله وأهلك ثم تبين له بعد ذلك أنه داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وفي النهاية قيل يا نوح اهدق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك فسلام عليه وعلى المؤمنين الذين كانوا معه وعلى ذريته المسلمة إلى يوم القيامة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمستقيم <تصفيق> لقد حصلت هذه القصة بروائع من البيان والبلاغه واساليب عظيمه في التعبير واللغه لقد كانت تلك الامواج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وطورت لنا استيقاظ الابوه الملهوفه وهي تهتف بالولد الشارد يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ينهاه أن يكون مع الربقة السيئة فإنه سيهلك معهم ويصور لنا القرآن الكريم اغترار الشاب الظالم الكافر بفتوته وقوته هذا الغرور الجرثومة التي تاتي بالحادث المفاجئ الذي يقضي على أحلام الشباب قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء غرور والعياذ بالله والأبوة المدركة لحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير إلى ذلك الولد العاق قائلة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الجبل لا يقف أمام إرادة الله ولا يصد عنك أمر الله إذا كان قضاء الله وقدره نازلا فلا جبال تنفع ولا مخاض ولا حامل ولا أحد ينفع إلا من رحم الله الذين يظنون الأسباب الماديه مانع من نزول القضاء الله وقدره مخطئون كثيرا إن هذا خلل في العقيدة لذلك كان الدعاء النبوي لا ملجا ولا من جاء منك إلا إليك يبقى الحوار بين الأب والابن وفي لحظة من الحوار تأتي هذه الموجة الطاضية لتحسم الموقف وحال بينهما الموج فكان من المغرقين انتهت تلك العجرة والتكبر والغرور بموجة واحدة عافيه أرسلها الله على ذلك الابن الضال ويتم الانفصال التام بين الأب والابن. وتستمر الاحداث الجارية وقيل يا أرض اذنعي ماءك ويا سماء أقنعي وغيظ الماء تنفذ الأرض والسماء أمر الله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أوامر كيف تستجيب هذه الجمادات لله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهكذا أوامر الله النازله لا تستعصي لا يمكن أن يصمد أمامها شيء وقيل بعدا للقوم الظالمين لعنوا ذهبوا انتهوا لا يستحقون ذكرى إلا أمن يستعب بحالهم وهدأت العاصفة وسكن الهول واستوت على الجودي وخيم السكون وتصور لنا الآيات استيقاظ لهفة الأب المفجوع بهذا الولد ونادى نوح ربه ذلك النداء مبعثه تلك الفاجعة التي حلت بهذا الأب عندما يرى ولده قد اتلعته الأموال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكى الحاكمين وعدتني بنجاه أهلي وابني من أهلي يستنجز ربه ويطلب منه تحقيق الوعد وليس بغريب أن تستيقظ عواطف الأبوة في نفس نوح فإن الآباء قد على حب الأولاد وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض ولكن يأتي الخطاب الإلهي لنوح عليه السلام حاسما قويا موضحا المثال الحقيقي والعلاقة الحقيقية إنها علاقة العقيدة هي الأساس وما سواها إذا خالفها ذاهب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك إن هناك درسا قويا تنطوي عليه هذه الآيات وهي أن النسب والدم ليس هو الصلة الأقوى بين الناس إنما صلة العقيدة الإبن الكافر على الأب أن يتبرأ منه لم تعد الصلة قائمة هنا عندما يكون الكفر ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ما هي العروه الوثقه إنها العقيدة ليست النسب ولا الدم إن الوشائج إن الوشائج تهون كلها أمام وشيدة العقيدة فتتحطم وشائج الدم والنسب والأرض والوطن والقوم والعشيرة واللون واللغة والجنس والعنصر والحرفة والطبقة إذا انقطعت وشيدة الإيمان إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إني أعبك أن تكون من الجاهلين وقد كان النهي صريحا في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم اذا إذا كان الكفر حاصلا فلا دعاء لهم بالمغفرة ولا بالرحمة لقد انقطعت العلاقة قد يبتلت باعي بقومه وأصدقائه وأقرب الناس إليه لقد ابتلي نوح عليه السلام بزوجة خائنة لكن خيانتها كانت في الدين وليست في الجراش كانت من خيانتها أنها تفشي اخبار نوح وأسراره لاعدائه وتخبرهم لم الذي أسلم من قومه ليأخذوه فيعذبوه لقد ابتلي نوح عليه السلام باقرب الناس إليه أيضا بولده الذي تمرد عليه ولم يكن في جانب الحق إن وجود الأب الذي يساعد ابنه في أمور الدين والإسلام أمني عظيمة ولكن عندما يجتهد الأب فيقجر الله امرا آخر ينضغي على الأب أن يصبر على الاختلاف على الأب أن يحسن التربية ويحسن العمل والدعوة وانذر عشيرتك الأقربين ويبدأ بأقربائه اولى الناس بالخير لكن إذا لم يكتب الله لهم الهداية فمن الذي يملك لهم الهداية إن هذه القصة توضح لنا بأن الإنسان قد يبتلى بزوجة كافرة أو عاصية لكن عليه أن يستمر في دعوتها إذا يأث منها تخلص منها وإذا كانت كافرة فإن الإسلام قد جاء بقواعد في زواج المسلم بالكافرات فحرم على المسلم أن يتزوج كافر من غير اهل الكتاب وكانت نهاية امراه نوح أدخل النار مع الداخلين فهل شفع لها زوجها ابدا لأن الله لا يغفر أن شرك به لا يغفر أي شرك به سبحانه وتعالى تعلمنا هذه الآيات درسا عظيما في الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين أن الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين ولو كانوا أقرب الناس تعلمنا هذه الآيات أن الله عز وجل ينجي المؤمنين وأن الذي يستمسك بعروة الله الوسطى فإن الله ينجيه كذلك تعلمنا الآيات بالاستمرار في الدعوه إلى آخر لحظة يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين لا عاصم اليوم من أمر الله إلى آخر لحظة وهو يدعو الأب متأثر جدا لحال هذا الولد الشارد يحاول فيه إلى آخر لحظة وهذا هو الحنان الحقيقي والعطف الحقيقي أن تستمر دعوه الولد الضالي إلى آخر لحظة وكذلك تطالعنا قورة الجمادات السماء والأرض التي تكلف أمر الله التي تستجيب للتكليف وأنوام الله سبحانه وتعالى والله خلق فيها الإدراك لمعرفة ما يأمر به عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وإن شيء إلا يسبح بحمده ولا في الله تفقهون هذه الآيات فيها دروس عظيمة في انفاذ الله للأمر فقال تعالى الأمر انتهى كل شيء قضاء الله وقع قدر الله لا رد له ولا مانع سبحانه وتعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهت القضية إن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه والأنبياء أكثر الناس ابتلاء وها هو نوح يبتلى بقومه وفدودهم وعتوهم وإيذائهم وسخريتهم وبالزوجة الكافرة وبالولد الضال ويصبر نوح عليه السلام وكذلك نلاحظ أدب السؤال وحسن المعامله للرب والأدب مع الله سبحانه وتعالى عندما يقول نوح عليه السلام وأنت أحكم الحاكمين بالرغم من سؤال عن ولده عن موت ولده لكنه متأذر مع ربه وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وعندما يعلم أنه أخطأ إنه عمل غير صالح فعند ذلك يستعيد بالله أن يسأله ما ليس له به علم يستعيد به أن يسأله ما ليس له به علم وهكذا تأتي هذه الآيات لتكرر الحقائق لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وكذلك فإن الله لا يحابي نبيا على حساب الدين والعقيدة حتى النبي لا مخاباته بل إن الله تعالى يخبرهم بأمور وهي شق على أنفسهم لكن ليبين له لهم الميزان الحقيقي عنده والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمه في النار وأباه في النار وعبد المطلب وأبو طالب في النار الذي أعانه وساعده في ضحضاحه قال أبو طالب في ضحضاحه من نار إذن المسألة عند الله هي مسألة العقيدة هذه هي الصلة وهذا هو الميزان ولا يمكن للقرارة أن تشفع ولا أن تنفع إذا كانت العلاقة قد انقطعت لكفر هؤلاء وعلى الداعي أن يصبر ولا يعلم أين الخير فيسير بغير يأس ولا قنوط وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وكذلك فإن نوح عليه السلام لما ركب في هذه السفينة كانت تلك السفينة وسيلة النجاح وقد يقول قائل وما تغني السفينة في امواج كالجبال أمواج كالجبال لكن الله عز وجل يعلم عباده الأخذ بالأسباب علمهم علم نوح صنعة السفينه فصنعتها وكانت ايدي المؤمنين وكانت تلك أول سفينة تعرفها البشريه وجعلها الله تذكره وعبرة لمن يأتي بعد ذلك من الاجيال حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وامتن الله على البشرية أنه حمل اباهم الذي جاء من نسله وهو نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين إن هذه السفينة تذكرنا بما قال الإمام مالك وغيره السنة كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق فينبغي علينا أن نلزم سفينة الدين وأن نركب سفينة السنة في هذه الأمواج المتلاطمة من البدع والكفر التي يعج بها العالم إن سفينة السنة وسفينة الدين والإسلام هي التي تنجينا بإذن الله تعالى من أمواج الكفر والطغيان إن البقاء مع الرفقه الصالحة المؤمنة من أسباب النجاة ولذلك فإن نوحا ومن معه من المؤمنين كانوا رفقة وكان تفضل الله على البشرية بحفظ البهائم والحيوانات لهم حتى إذا فلي من على الأرض يكون تكون هذه البهائم والحيوانات منها يحصل التناسل أيضا لصالح هؤلاء البشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رباط العقيدة هو الذي يجمعنا وأن نكون من المتاخين في دينه ونصرة شريعته إنه سميع مجيب.